طيب أس الساعة تمانية وعسرة أنا بسجل في آخر عيبتك الغنية حسنا <تصفيق> أقولكم إنه ما غالبنا نزل الغنية الغنية اللي بي تسجيلة بكتابتها بي أنبسطة والبطيح بأخذت معي ثلاثة ساعة والكان في البيج الساعة خمسة هيحكي ليه في فيسبوك كيف البيت اه قلنا قلت اشوف الحاصل في البيت, في البيت. دخلت الحين بس يا ريتني ما خشيت لقيت شكله كثمانه قصصسكر كيفه اولاد اشكر في موري اشفع اس اللزاز وش اللي بحيرني كومنتاتهم بالفاصخ يعني ادم من وظيف ورسل لي في الخاص قال لي ليش خلينا يا اخي خلينا نردهم يا اسطاش قال له لا لا لا انا البيت موضوع خلاص أرح نديه النار انا راح ندهوه نار انا وين دول فاس واحد يوم حصل حالات شفتي بتغرس فيني هسه غنب تجيلي حسابك انا بجد محتزله ولا بس هيك بيتشكى نزار بده له من عندها يالنهو كلنا بنعمل robbery تمون بده له انا ما هي لي قال له قالك يا زول فك اجى ناطي صديقو قال له الشريبه ابو قله وبدي كبوكس تكلم هنا اوقات انت في البوكس اوقات اوقات تكلم بعدين رجع تاني اكمل موضوعي يا اخي اخر كلام يلا اسمعوني ترى وضح كلامي انا قلتو في قيمه العمله الضجه استاذ برطوم بي واحد عمل ضجه فسروه بغضب شورت اصبروا سمعتوا بس صفه تلقاهم ملومين في مول عفى قلت انا فسرتهميه مره يا صديقي بتكلم عن العامل فيها استعيلهم امريكي اطلعوا فيني لسه شبطهم باولادك يا بتتبجوا في, في صحه حق سيرتكم يا اخي مين ما عارف يسي ما بنز ده هرك ومن اوف افهموا المومبسكند لا افرض ان قلت اولادك في سنتين معناها كلتغلوا تقضون الوقت <تصفيق> معرف عني ابن نزي او ولد ابن دا زي يعني من البداية للنهاية يا حزيزيك عارفين التارد اللي بيني بينكم هو ايه؟ ما, ما سوزانة شخصية يا. وانا واصل من نفسي ده اخي الكلام عندي والمعاجو يبقى ناسي اللي انفهم الموضوع على اين وعلى راسي واللي لسه راكي براص عشان ما نحرقوه من قبل ما يطلق ديس تو يزرقوه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> واللي لسه راكي براص عشان ما يحرقوه من قبل ما يطلق ديس تو يزرقوه ما يصح إلا صح <الصيني> والناس اللي بغنوا في المول وضح لهم الكلام صحيح إنه الغني دي أصلاً مالي ومستاذ بارتودي والناس اللي بطلق دي الساد عارف تعمل شيء وعاش يا مهور